Je ziet genaamd ik wasel wasel, maar achtigani, جابينك دائما أولهم قلبي وعيني وروحي مشتاقين من أول ما تيجي عقلي بيروح وين. عقله راسي اختياري عمر ما تراجع اه ايوا انت ذوقي انا مختارك بشوقي و يا قلبي لما تتكلم عادي